يا ساكنن بفكري رقصت لجلك قمري يا ساكنن بفكري رقصت لجلك قمري لجلك بفكري رقصت لجلك قمري يا ساكنن بفكري رقصت شنو اوصف بيك يحتار الوصف انت معنى الطيب والحب والعطر شنو بيك يحتار الوصف انت معنى الطيب والحب فاق على كل حبك فاطع الحب عشرين كبار في قلبه يزيد غير حبك ما اريد كبار في قلبو يزيد غير حبك ما اريد هي وحق البار ما اهو سواك كل فداك هي وحق البار ما اهو سواك كل فداك سيدي انتي رحصت لجلك عمري يا ساكن فكري رحصت لجلك عمري اي وحاق البار ما اهو البار ما اهو سواك رب هوات والله يا عباس معنا لك الوفيه قلبي نو يا من يزارك مكتفه والله يا عباس معنا الكل وفاه قلبي نو يا من يزارك مكتفه من وعي الادراك مو من عاطفه من وعي الادراك مو من عاطفه يا عز من الغاوي الجارح وحدك دواء يا عزم من الهوى الجارح وحدك دواء لوحد ما قهوى سواك woshtam hawa ey waq al bar ma ahwasak washtam hawa sakin al fikri hasstalj lkamali sakin al fikri hasstalj lkamali ey waq al يا بفاضل حي يا رتك المني حيب في الهجر الناس بس هجرك صعب يا ابو فاضل حيرت كلمه انيحك في الهجر الناس بس هجرك صعب مشاح حزاني بحضرتك من مشاح حزاني بحضرتك منطوف حزني بالحضره المسح ترعى يتبدل فرح حزني بالحضره المسح ترعى يتبدل فرح ايوا حق البار ما ابوسك Mish warak Hiywa haq albari maagwa sewaak Wamishi warak Ya sakinan di fikri Rakhas ta lajnika amari Ya sakinan di fikri Rakhas ta lajnika amari Hiywa haq albari maagwa sewaak شلون ما هواك يا ابن المرتضى ومنك تعلمت حكم ووعظه شلون ما هواك يا ابن المرتضى ومنك تعلمت حرب يا تلي زعل ومشي للرضى حرب يا تلي زعل ومشي فيك والله تفاخريت غير دربك, غير دربك الباري ما سري فيك والله تفاخريت غير ما سري سواك كمري يا ساكن الفكري ما خسرت لجلك امرئ من حق الباري ما اب وسواه كمري يا ساكن الفكري ما خسرت لجلك امرئ من حق الباري والتوزيع حسنين العلي كلمه الشاعر الحسيني فرحان البزوني اداء الرادود الحسيني Muslim al